اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا أوفوا وَوحَِّت لَكُم بَهمَة الأعام إلا ما يُتلَ عَلَكُ غَيْرَ محلّطَيد وَأَتُم حُرم وَوحَِّت لَكُ دَينَةُ الأنعام إلا لا يتْلَ عَلَكُمْ غير محِلّ القَيد وَأَتُمثَرٌ إِ اللهَّه يحشكُ ماَا يريد إِ اللهه يَحشكُ ماَا يُريد أَُّهََّينَ آمنُ لا تُتحِلُّ شَعَائِرَ اللَّ يا أيُّهََّ لا آمَنوا لا تُتحِلُّ شَعَائِرَ اللَّ لا تُتحُِّ شَعَائِرَ اللهَّ, الله, الله وَلَ الشَّهر الحَرانَ وَلَ الهَدِيَ وَلَ القَلَائد لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ولا القلائد ولا فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَرْكَعُونَ قَلًّا مِنْ ضَرْبِهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أن ولا يجرمنكم انكم شلائان قوم ان قدوكم الى المسجد الحرام ان تعبدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وتعاونوا على الجد والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما دكيتم والمنخلقة والموقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما دكيتم وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَذْيَانِ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَذْيَانِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ اليَوْومَ يَئِسَ الذيينَكَفَومِدينك فَلا تَخشَهُم وَخْشَيَوْمَ يَعِثَ الذيينكَفَ مِدينكُم فَلا تَخشَهُم وَقشَ اليَوْومَ كمَلتُ لَكمْ دينكُم وَتْمَتُ عَلَكُم نعمَةِ وَضيتُ اليوم أكملت لكم دينكم وأكممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجالف لإثم فإن الله غفور رحيم فَأَنَّى يُضِرُّ في مَخْنَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُحِلُّ لَهُمْ قأُحِلَّلَكُ مُقباتُ وَمَاعََّتُم مِنَ الجَواارحِ مُكّبين قُْوحَّلَكُ مُقباتُ وَناَاعََّنتُم وَمَا عَتُم مِنجَوَارِحِ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ الله وَمَا فكُلوا مَِّا أَمسَكْنَ عَلَيكُم وَذكُسمَ اللهَّه عَلَ تَكُوا مِ أَن سَكْنَ عَلَكُمْ وَذقُسَْ اللهَّه عَلَ وَاتَّقُ اللهه إِ اللهَّه الله سَرع الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَطَعَامُ الَّذِينَ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 والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى المرفق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 وَإِكُْ تُمْ جُبَ فَقهَر وَإكُْ تُمْ جُبَ تَبقه وَإكُْ تُم النَبضَّ أَوْعَ سَكَرٍ أَجَ أو أحدَد مِكُم من فايكم كنتم ضالين على سفر او جاء احد منكم من الغائطه او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم أو جاء احد منكم من الغائط أَوَلَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فلم, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَتَََّ مصَعيدًا طَيبًا تَمْسَح بوجوهِكُمْ وَأَيدكُم مِنْ فَتَََّ مُطيدًا قَيدًا كَتَح بوجهِكُمْ وَأَيدكُمْ مِن ماَا يريد اللهَّ لجَعل عَلَكُمْ مِن حَرج وَلَك يريد لطَهِرَكُمْ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 واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي وافقتم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي وافقتم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذاك الصدور واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسطة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسطة ولا يجرم انكم شنان قوم على الا تعدلوا ولا يجرم انكم شنان تعدلوا يعْذِدُهُ وَأَقَرَبُ للاتَّقوى وَاتَّقُ اللله إِ اللهَّه قَبٌ بِماَا تَمَلُون إعجدِهُ وَقرَبُ للتَّقو وَاتَّقُ الله إِ اللهَّه قَبير بماَا تَنَلون وَعددَ اللهَّهُ الذينَ آمَنوا وَعمِلُ الصَّالِحَاتِ لَهُم موْفِتُ وَجرٌ عَظم. وَعددَ اللهَّ والَّذن آمَنوا وَعَنِلُ الصَّالِحاتِ لَهُم النغْفَِةُ وَجر العظم والَّذين كَفَر وَكَذَّبُ بآياتنَاءُ لائكَ أأَصْحابُ جَحيم والَّذين كَفَر وَكَذذَّبوا بآياتن لائكَ أَصْحابُ الجحيم, والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف أيديهم عنكم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 ولقد اخذ الله ميتا قدني اسرالى وبعثنا منهم 12 نقيبا ولقد اخذ الله ميتا قدني اسرالى وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم وقال الله اني معكم لئن قَتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وَذَرْتُمُهُم وَأَقََبتُم الله قَرْضًا حَسَنَا وَآقرَُم اللهَّ قَضًا حسَنَ اللَ كَفِّعَنكُ سَئاتِكُم وَلاأذِخلًَاكُ جَّةٍ تَجر جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ فَبماَا نَقضِهِم متَاقَهُم لعَهُ وَجَعلنا قُلوبَهُم قاسِييَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَضَعَهُ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَحَرَّفُوا الْكَلِمَ عَمَّا وَضَعَهُ وَنَسُوا ولا تزال تقلع على خائنة منهم الا قليلا منهم ولا تزال تقلع على خائنة منهم الا قليلا منهم تعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين تعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما وبين ل كثيرم مما قم تُخفُونَ من الكتاب وَيعفو عن كثير قادجا اكم من الله نور وكتاب مبين قادجا اكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام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 قل فمن يهلك من الله شيئا ليراد إن, ان يهلك المسيح ابن مريم وامه إن, ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه جميعا وللله ملك السماوات والارض وما بينهما وللله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما شاء يخلق ما شاء والله على كل شيء قدير الله على كل شيء قدير وَقَالَتِ الْيَهُودُ النَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ وَقَالَتِ الْيَهُودُ النَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يشاء وللله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير وللله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل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 فقد جأَكُ بشير وَذيرُ والله عَكُ شيء قديب فقد شيء قيب وَإْ قَالَ مسَالِ قَوْمِهِيَا قَوْمِدكُرونِ عَمَّةَ اللهَّ عَلَكُمْ إاب جَعَلَفِيكُمْ أَنبِيَا أَوجَعللَكُمْ مُكَ وَإِبْ قَالَ مثَالِقَوْنِهِيَا فِيكُمْ أَبيَا أَجَلَكُمْ مُكَ وَجَلَكُم مُلُوكَ وَآتَكُم ماَا لَ يؤكِ أحدَدًا مِن العالملَمين مِنَ العالملَمين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 ولا تغتر الذمّة على أعداركم فترقلبوا خاسرين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 فَإِذَا خَرَجُوا مِنْهَا فَإِنَّهُمْ دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَدْرَكُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فإذا دَخَلْتُم مُّؤْهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ فَإِذَا دَخَلْتُم مُّؤْهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن قالوا يا موسى ان لن ندخلها ابدا ما داموا فيها قالوا يا موسى ان لن ندخلها ابدا ما وربك فقاتلا انها هنا قاعدون تَذْهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّاهُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا وَأَخِي تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين تفرق بيننا الفاسقين قال فانها محرمه عليهم 40 سنه يهون في الارض قال فانها محرمه عليهم 40 سنه يهون في الارض فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَأَذْرُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيِ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَنْ يُتَقَبَّلَ من الآخر قال وَأَطْلَعَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابني آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَنْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لاإِ سَقت إلي ييدكلتقتلَن م أنا بباسطين يدي إليكَقمتلك لاإ سَقت إلي ييدكلتقنيم أنا بباسطين يدي إني الله رَب العالممين إ أَخاف الله ر العالممين إني أريد أن تبو أبيإثم وَإثمك فتكونونَ من أصحابب إ أريد أن تبو أبيثمي وَإثمك فتكونون من أحاب ب وذالك جزاء الظالمين وذالك جزاء الظالمين تطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين تطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح تبعت الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يوارى سوءه اخيه الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يوارى سوءه اخيه قال يا ويلا انت اعجزت ان أكون مثل هذا الغراب فاواري سوءه اخي هَلَا يا وَيلَكَ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ, فأصبح من النادمين من جلذ كتَدن على بنرائلَ أنهُ مَنْ قتَلَ نَنفسسن بغيررِ َنفسس أَ فَساد في الأبْ من أجلذ كتدن على غر إائلَ أنهُ مَ قتَلَ أوْ فَسَاد في الأرضِ فَكَأَماَا قَتَل الن سَجأَوْ فَسادكِ الأرضضتَكَأَ لا قَتَل الن سَجار وَمننْ أأَحشهَا فَكَ أن مَا أَحييًا سَجار وَلا الأشه فَكَ أن ل أَشيّ سَجار وَلَقَجَاءتْمم رُسُلون بالِالبَين وَلَقدَ جاءتْهمم رُسنا بالِبين ثم إ كثير مِنهُ بعد ذَكَ في الأبضلَ مُسْحون ثمُ إَّ كثيرًا مِنهُ بعد جادكَ في الأبضلَ مُسْحون انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في فسادا أي يُقَدتلوا أَو يُصَّبوا أَتُقَّ أو أيديهم وَجُلهُم مِن خلالِلَ الأأَيم فَومَِ الأرض أي يقَدَّوا الأرض ذالك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم الا الذين تابوا من تقدروا عليهم اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا يَا <تصفيق> وَجهد فيِي سَبله لَعََّكُتُكْ نِحون وَجهد في سَبه لَعَكُتُكْ نِحون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 في الأرض جميعا ومثله معه ليستدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم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 لم تعلًا أن الله لَ مُقُ السَّمواتِ والأَرض لم تعلًا أن الله لَ مق السَّماواتِ والأَرض يعدب م ش وَويغتِر لم شولهَّ على خُ شيءَ قذيب قعدب م ش وَويغتِ لمّ ش والله الرسول يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعونك الكفر من الذين لا يحزنك الذين يسارعونك الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يَسْمَعُونَ لِلْكَذِبِ سَمْعًا لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يَسْمَعُونَ لِلْكَذِبِ سَمْعًا لِقَوْمٍ آخَرِينَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ ومن يرد الله تبتته فلن, فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي في الاخره عذاب عظيم سمعون للكذب اكلون للسحت سمعون للكذب للسحت فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يضروك شيئا وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن وَإنهكَم تَ فحق بَنَهُ بالقِصق وَإِنهكَم تَ فَحق بَنَهُ بالقِقَ إ الله يُشبُ المُقصِقين إ الله يشب المُوققين وكيف يحكمونك وعيدهم التوراة فيها حكم الله وكيف يحكمونك وعيدهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين ثم يتولون من بعد ذلك وما لائك بالمؤمنين ان انزلت التوراه فيها هدى ونور ان انزلت التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا يَحْكُمُ بِهِمُ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرُّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَالرُّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كتاب الله بِمَسُْحْفِظُومِ كِتَابِ اللهَّهِ وَكَانوا عَلَيْهِ شهَدَا بَِك التُحْفِظُ عَلَيْهِ شهَد فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وَمَلَم يَحكُم بِمَا أَنْ زَل اللهَّهُ فَأولكَهُمكاتون وَلَ يَحكُم بِمَا أَنْ زَل اللهَّهُ فَولكَهُم الكاتون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانث بالانث وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانث بالانث والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له من تصدق به فهو كفاره له وَمَم يَشقُ بِمَا أَنزَل اللهَّهُ فَأولائِكَهُ مُبظَّالِمُأَمََّم يَحشكُ بِمَا أَزَل اللهَّهُ فَْلِكَهُ بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التورا وقفينا على آذارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التورا وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور وآتيناه الذين يهدون ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراه وهدى وموعظه للمتقين وان صدقا لما بين يديه من التوراه وهدى للمتقين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 الله هؤلاء هم المفاسقون وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله فاحكم بينهم بما الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق ولا تتبع اهواء الذين جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شذعتا ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ولكن ليبلواكم فيما آتاكم ولكن ليبلواكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا سينبئكم بما كنتم فيه تختلفون إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا لِيُنَبِّئَكُم بما كُنتُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ وَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ الله وَلَا تَجِدُوا ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك ولا تتبع اهواءهم الله اليك فَإِ تَوَّ فَعْلًَا أنأََّ مَا يُريد اللهَّهُ أَُصِبَهُ بِبَعضِدُنُوا بهِهِم فَإ تَوََّ فًَا أن لاَا يُريد اللهَّهُ أَُصِيدَهُ بذَعْضدُوا بِهم وَإَِّ كَثَِ مِنَ النَّاسِلَ فَاسِقُون وَإَِّ كَث جَاهِلَاتِقٌ أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَلَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وَمَن يَدَّل उनका مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فتَََّبينَ في قُل بِهمَّ رَضُ يسَارعون فيهم فَتَغََّ بين في قُل بِم فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبح فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبح لا يصبح على ما صبروا في انفسهم نادمين فيصبح على ما صبروا في وسيهن ناديين ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهدا ايمانهم انهم لمعكم ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهدا لمعكم حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَبْتَغِ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا من يَؤْتَدِى مِنْكُمْ أَنْ دِينَهُ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ ادِلَّةٍ على الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ على الْكَافِرِينَ ادِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ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 اننا وريكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وَمََكَ وََّ اللهَّه وَرَسُولهُ والَّذينَ آمَنوا وَنَّيتَ وََّ اللهاتُ لَهُ والَّذينَآلََلُوا فَإَِّ حِزدَ س الذين آموا لا تتقذ الذيين التقذدينكم هزلَبًا من الذيين أوت الكتاب يا أيها الذيين آموا لا تتقذ الذيين التخذوادينكم هز لاضاًا م الذين, الذين أوت الكتاب. مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارُ أَوْلِيَاءُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارُ أَوْلِيَاءُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَاتَّقُوا وَإِذَا نَادَيْتُ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا وَإِذَا نَادَيْتُ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تُنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ نؤمن بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل الا امننا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثر الفاسقون وان اكثر الفاسقون قل هل انبئكم بشر من ذلك متوبه عند الله قل هل انبئكم بشر من ذلك متوبه عند الله ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت مَلَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ أُولَئِكَ شَرٌّ وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ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 وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ مَا بِهِم لولا ينهاهم الرضبانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لولا ينهاهم الرضبانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم كانوا يصنعون لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله فقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا دل يَيدهُ مَ بسُوطَةَ فقُكََ يَش دَلدهُ مَ بسوطََ لِق كََ يَش وَلا يَزيدًاَّ كثير مِنهُم أُزِلَ إلَكَ مِرضَبّكَ لَا يُرْجَل إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ كلما اوقدوا نارا للحرم اطفاها الله كلما اوقدوا نارا للحرم اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب وَلَوْ أن أَهْلَ الكِتابَِ آمَنُ وَتَّقَوْلَ كَفَّْنَا عَنْهُ سَئاتم وَلَأَدُخَلْناهُ جََّاتٍ النَّ وَلَوْ أن أَهلَ الكِتابَِ آمَنوا وَتَّقَوْلَ كَفَّْنَا عَنْهُ تَْئاتم وَلَأَدُخَلْناهُ جََّاتٍ النَّ ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من, من فوقهم لا اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم لا اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون منهم امه مقتصدة وكثير منهم ساء يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من لم تفعل فما بلغ ترسالته والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين لا يهدي القوم الكافرين قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل قل يا على شيء حتى تقيم التوراة والانجيل حتى تقيم التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم حتى تقيم التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ من رَبُّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ من رَبُّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إَِّينَ آمَن والَّينَهَادُ والصَّابُِونَ وََّ صَارَامًا آمن إَِّينَ آمن والَّينَهَادُ وَفَّاضُِونَ وَنَّفَامًا آمل مَنْ آمنَ بالِلان وَْنومآخِِ وَامَِ صَانحَا مَنْ وعامل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وعامل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا قد قدناان ت قري الصائلَ وَثَلنا إيه الرسول كل ما جأَهُم ررسُول بمالَ تَو قسم كل فريقا كذب وفريقا يقتلون فريقا كذب وفريقا يقتلون وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تبل الله عليهم وحسبوا الا تكون فتنه تعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما والله بصير بما يعملون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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَامٍ لَقَدْ كَثُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ لَقَدْ كَثُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ وَإِلا يَتَهُ عََّا يَقولونَ ل يَمَسَََّّّين كَفَو مِنهُ مَا ذاَابُ لِيم أَفَلَا يتبونَ إلىلَى اللهَّ وََستَغْفِونَ أَفَلَا يَتُبونَ إلىلَ الله وَتْتِغونَ واللَّهُ غَفُور الرحيِيم فلهَّهُ غَفُور الرحييمم مَلْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ مَلْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر ان يؤثكن كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر ان يؤثكن قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ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 قَد ضَلّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلّوا كَثِيرًا قَد ضَلّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلّوا كَثِيرًا وَضَلّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ قَد ضَلّوا مِن قبل لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ تَرَانَ كثيرا, ترا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هم خالدون وَالَّذِينَ نَذَرُهُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ ولكنك كثير منهم فاسقون ولكنك كثير منهم فاسقون لا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا لا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا وَلَ تَجد النَّ أَقْرَبَهُم م وََّتَ للَّذينَ آمَنَُّ نَ قَوا إِ نَفَرا وَلَ تَجد النَّ أَقَبَهُمَّ وََّّت للَّذينَ آمَُّينَطَُ إِا نَفَر ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون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 يَقولونَ رَبنا أَمَنَّ فَقْتُ بنَا معَ الشَّهِدين يقولُون رَبنا آممًَاَّ تَكْتُ بن م الشَّهبين وَمَالَ لا نُؤمنِنُ بالِالَّ وَما ج أَنا مِنَ الحَقْ وَماَا لَ لا نُؤمنِنُ بالَِّان وَما ج حتى ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين حتى ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأسابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها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 وَالَّذِينَ كَثُرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَالَّذِينَ كَثُرُوا وَكَذَّبُوا ياأَهََّينَ آمنهُ لا تُحَّمُ طَّباتاتمَا أَحَلَّ اللهَّ لَكُم وَلا تعتَد يياأَهََّينَ آمنوا لا تُحَّمُ طَّباتمَا أَحَلَّ اللهَّهُ لَكُمْ وَلا تَعتَد إِ اللهَّهَ لا يُحبُّ المُتدين ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذين انت بهم مؤمنون واتقوا الله الذين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 فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ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 وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ الله يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ يا ايها الذين امنوا انم الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه يا ايها الذين امنوا انم الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس رِجِزٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ تَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ رِجِزٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ تَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بينكم انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاءات الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون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 لََ الذينَ آمَنوا وَامِلُ الصَّالِحاتِ جاحم فيِي مَا طَعمُ إِذ مَتَّقَوْمنوالَََّنَ آمعملوا اذا ما تقوا امنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا امنوا ثم اتقوا احسنوا اذا ما تقوا امنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا امنوا ثم اتقوا احسنوا والله يحب المحسنين, والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ليدلوا انكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم يا ايها الذين امنوا ليدلوا انكم الله بشيء لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَن اعْتَدَى بعد ذلك فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَن اعْتَدَى فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يا ه الذيينَ آممَنوا لا تقت الصيد وَأَن تُمحُر ييا وَم قتَ لَ مِن كُم تَّدَ تَجَزَ أُم مِثْنُ ماَا قتَلَ مِن النَّعمْ وَل قَتَ لَ منِ كُم تَعَّد تَجَزَ النعم يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاعِدٌ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغًا الْكَعْبَةَ أَوْ كَفَّارَةً يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاعِدٌ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغًا الْكَعْبَةَ أَوْ كَفَّارَةً أَوْ كَفَّارَةُ طَعَامُ مَسَاكِينٍ أَوْ عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره او كفاره طعام مساكين اوعد بذلك صياما ليذوق وبال امره عف الله عما سلف عف الله عما سلف, الله عما سلف ومن الله منه ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام احل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيار احل لكم صيد البحر وَحُّمَا لَكُم صَيد الْ البَرض مَا دُ تُمْ حُرمَا وَحُِّ م ركُمْ مَا دُتُمْ حُرمَا وَاتَّقُ اللهه الذي إلَْهِ تُحشرون وَاتَّقُ الله الذي إلَْهِ تُحشرون جعل الله كعببَة البيدَ الحرامَ قِيام للَّاسِ والالشَّهرَحرامَ والهَد وَقلَائدة جعل ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأَنَّ الله شديد العقاب اعلموا أن الله شديد العقاب اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم اعلموا أن الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ما على الرسول الا البلاغ ما على الرسول الا والله ما تبدون وما تكتمون الله يعلم ما تبدون وما تكتمون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 يا الذيين الذين آمنوا لا تسألوا أشياء إن كسؤكم أيها الذين آمنوا لا تسأل عن أشييا أ إ بدك كَكُم وَإِذَا تَسَأَلُونَهَا حِينٌ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدِلُ لَكُم مِّن فَضْلِهِ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَإِذَا تَسَأَلُونَهَا حِينٌ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُرَدُّ لَكُم مِّن فَضْلِهِ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَل سَألَهَا قَوْمم مِ قَبنِكُمْ ثمُمَّ أَصْبَحُ بِهَا كافِرين وَلَ سَألَهَا قَوْمُم م قَضنِكُ ثمُمَّا أَصْحُ بِهَا كافِرين مَا جَعللَ اللهَّهُ مِن البَحكِ وَلَ سَائبَتِ وَلَا, ولا وَصلَةِ وَل حَامِ وَلَ لا جَعَلَ الله مِن دَحيَرَةٍ وَلا ثَائِبَةٍ وَلا أصِيلًا وَلا حَالٍ وَلا كِن وَلا كِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لا يَعْقِلُونَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا قالوا حسبنا, قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون أولو كان يا أيها, يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم لا يضركم من ضل اهتديتم إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ يَا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه حين الوصيه اثنان ذواعد منكم او اخران من غيركم حين الوصيه اثنان ذواعد منكم او اخران من غيركم او اخراني من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت او اخراني من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان اضترتم لا نشترى به ثمنا تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله إن اضترتم لا نشترى به ثمنا ان اضترتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى إِنْ ارْتَدْتُمْ لَنْ نَشْتَرِيَ بِكُمْ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا مِّنَ الْآثِمِينَ وَلَا نَكْتُمُ فإن عثر على أنه مستحق اثما فأخران يقومان لمقامهما فإن عثر على أنه مستحق فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ايو قسماني بالله لشهادتنا احق من شهادتهما ومعتدين ايو قسماني بالله لشهادتنا احق من شهادتهما ومعتدين اننا اذا من الظالمين اننا اذا من الظالمين ذالك ادنى ان على وجهها ذلك ادنى ان ياتوا بالشهادة على وجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين لا يهدي القوم الفاسقين, لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أوجدتم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجدتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب قالوا لا علم لنا إذ قَالَ الله يا عيسى ابن مريم اذْكُر نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ اذ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ اذ قَالَ الله يا عيسى ابن مريم اذْكُر نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ اذ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ اذ ابديتك بالروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا واذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل واذا وَإدَخْلكُ مِنَ الطّينكَ هيئَةِ الطَّرِ بإذْني فَتَان فُقفِيهَا فَدَكون طَييرًا بإذني وَإْفلُك ملَّينكَ هيئَةِ الطرِ بإذني فَتَ تُقفهَا فَتَفُون طيرًا بإذني وَتُبِعُ الأثْمَهاَا والْأَدَْص بإذني وَتُبِعُ الأثْمَهاَا والأَدْفَ بإذْني وتبرئ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بإذني وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أُوحِيَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي وَإِذْ أُوحِيَ بِي وَبِرَسُولِي قالوا آمنا وشهد باننا مسلمون آمننا وشهد باننا مسلمون اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء إذ قال الحواليون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قال اتقوا الله قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونعلم ان قد صدقتنا ونثون عليها من الشاهدين وَنَعْلَمُ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَ وَلَن نَّكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا انْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ ربنا علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك خير الراسدين قال الله اني منزلها عليكم قال الله اني منزلها عليكم فمن يظلم بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين فمن يغفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ وَهُوَ بِأَمْرِهِمْ أَمْرٌ مِّنْهُ ۚ سَكِينَةٌ وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَيَهْدِيهِمْ إن كنت قلته فقد علمت إن كنت علمته ما في نفسي ما في تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إِك أَن تَعََّمُ الغُيب ما قُللت لَهُمهِم أَمرتَنيِي بهِه أَنْ يعبُد اللهَّه رَبّ وَربّكم لا قُللتُ لَهُم إَّ م أَمرتَنيِي بهه أَنْ يعبد اللهَّ رَبّ وَربًَاكمْ وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتَ فِيهِمْ أَقُمْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتَ فِيهِمْ فَلَمَّا تُوُفّيتَ نِصْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا تُوُفّيتَ نِصْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شيء شهيد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 قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار لهم جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والارض وما فيهن لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير وهو على كل لكم هذه التلاوه نو تھا پر کوئی لمبا